هنا صدقت حلمي وبدأت قال عني زمان موهم بضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت وقعت أم أم باره غير هنا قلبي من جوة اللي بيديني القوة في طريق مشيت وأديني سبب من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه وقاديك عالصعب اقدرت واللي زمان ضحكو عليك شوفهم دلوقتي بيداري بصفهم وراه ما عليك تخسروا